يطلق رصاصة الرحمة من قبيل الوشوف خطيرة من اتفو يولا منشاستر يبقى في المعركة والبرصة يستعيد لاتاك بكورة خطيرة راسيه أبناني رصاصة الرحمة من ميسي رصاصة الرحمة من ميسي ستتبتش عنها يا ولدي في كل مكان ستتصل عنها المرة وكل الأركان ستتر على أن نكون تمسي الفنان بص على شفين كل برشلوني عاشت في هذا الزمان انتهت المعركة انتهت الحكاية في الدقيقة السبعين لعيد الأولمبيكو السبعين سجل الفرصة ضربة الثانية ليونال ميسي ليونال تشيكي